بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.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 ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهلين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرت البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم إلا والمرجان، فبأي آل إربك ما تكلبان؟ وله الجوار المُسَاء في البحر الأعلام، فبأي آل إربك ما تكلبان؟ كل من عليها وقع وجه ربك بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شهر فبأي آلاء ربكما تكذبان تَنَفُّذُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَمِنْ أَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ سلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا انشقت السماء فكانت وربة كالنهان فبأي آلة أي آلآء ربكم ما تكذبان يعرف المجرمون بي ما هم فيؤخذون النواصي والأقدام فبأي آلآء ربكم تكذبان هذه جهنم كَذَّبَ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آل ربكما تكذبان فيهما من كل خاتم زوجان فبأي آل ربكما تكذبان على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياخوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فب. مداها متان فبأي آل ربكما تكذبان فيه ما عينان نظّهتا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 في الخيام، فبأي آل ربكما تكذبان؟ لم يطمسن إنس قبلهم ولا جاءن، فبأي آل؟ ربكما تكذبان متكئين على رف رف خضري عب القرين حسان فبأي آلاء ربكمما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام